بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين صين قاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين ممن قبلك الله العزيز الحكيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ ٱنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا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 أجول في الله من بعد ما استجيب لو حجتهم داهبة عند ربهم حجتهم داهبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَارٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقُتَرِفْ حَسَنَةً نَزِلَ لَهُ فِيهَا حُسْنَةٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ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 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم مصيبت فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وماذا أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من والجيوش ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْمَاقِدُ عَلَى وَجْرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ فما أُوتِيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبونك باعير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون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 وإن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 سِيرَاتِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ